لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة هذه في المصاحف العثمانية واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال منها أن البسملة رحمة وأمان وبراءة نزلت بالسيف فليس فيها أمان وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه وسفيان بن عيينة ومنها أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد اسقطوا منه البسملة فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم قرأها ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد نقل هذا القول بعض أهل العلم ولا يخفى ضعفه ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل براءة والأنفال سورة واحدة أو سورتان تركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف ومنها أن سورة براءة نسخ أولها فسقطت معه البسملة وهذا القول رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كما نقله القرطبي وعن ابن أجلان وسعيد بن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة وقال القرطبي والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها فيها قاله القشيري انتهى قال مقيده عفى الله عنه أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة هو ما قاله عثمان رضي الله عنه لابن عباس فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال فما حملكم على ذلك فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا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 الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال انتهى قال المؤلف رحمه الله تنبيهان الأول يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك بلا شك كما يفهم منه أيضا أن ترتيب سوره بتوقيف أيضا فيما عدا سورة براءة وهو أظهر الأقوال ودلالة الحديث عليه ظاهرة التنبيه الثاني قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائل الأحكام قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى قوله أربعة أشهر ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا عهد لكافر وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء والذي يبينه القرآن ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة أشهر فتكمل له أربعة أشهر أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي من مدتها أكثر من أربعة أشهر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 ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. قاله ابن كثير. ويؤيده حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعده حين أنزلت براءة بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان؟ ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا؟ ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد؟ فهو إلى مدته ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته